فَجَعَلَهُنْ جذاادًا إِلَّ كَب هُم لَعَهُم بِلَّْ مجرعون قالُ مَا فَعَلَ هذا بِآالِهَتِنَا إِهُ لَمِنَ الوَّالِبِين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت هذا بآلهتنا يا إبراهيم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 قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يغركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوبنا فله وكلنا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بأمرنا وأوحينا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية, من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوئين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 فأغرغناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت به غلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين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 وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الغر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من غر وآتيناه وأهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس ودى الكفير كل من الصابرين وأدخلنا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 أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 فعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِنْ أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون